بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحور وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ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 فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذين كنت بيت كذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون من دون الله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 وما تجذونا إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكههم مكرمون فواكههم مكرمون في جنة عيم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 بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين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 قالت الله إن كتلة تردين قالت الله إن كتلة تردين ولو ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا له الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقون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 هم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم مذرين فمنظر كيف كان عاقبة المذرين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين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 وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته إلى إذ جاء ربه بقلب سليم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 فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلون إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فلقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين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 في المنام أني أذبحك فوَضِرْ مَا ذَرَأَ قال يا أبتِ فَعْلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنَّا أَلْلَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ يَا إبراهيم مقد صدق ترؤيا إن كذالك نجزي المحسنين إن كذالك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين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 وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وارسلناه الى 100 الف او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصفى البنات على البني ما لكم ما لكم كيف تحكمون أفلاتذكرون أم لكم سلقاء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 وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِ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 فتولّع عنهم حتى حينه وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فسأصداح المذرين